والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 ثُمَّ جَعَلْنَا لَكُمْ خَلَائِفَ فِي الأرض من بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدل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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأوم سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَتَوَقَّوْا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَلَالٍ مَّسَّتْهُمْ إِذًا لَّهُمْ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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا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 يا أيها الناس إنما بَغْيُكُمْ على أنفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ وَلَا يَضْهَقُ جُهَّهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّهُ هُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَزَيَلَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرْكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبِلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 فقل أ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الْضَلَالَ فَأَنَّا تُصَارِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُونَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فَمَا لَكُمْ فما لكم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 وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 أَظُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعَذِّبِينَ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 هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا شهودا إذ تفيضون فيه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 إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومامعه في الفلك وجعل لهم خلايا فوأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم عَلَى على قلوبهم فلا يؤمنوا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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن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 ولقد بؤنا بني إسرائيل مبؤ صديق ورزقناهم مِنَ الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلَ إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ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 لولا كانت قضية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لم ما آمنوا لم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 قُل <تصفيق> يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي